انه من يهدي الله فلا مضل له و يضل ولا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله الله سبحانه وتعالى بين يدي ساعة الى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبثا منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الحاديه 30 من سوره النور والامه الاسلاميه تستقبل شهر رمضان بعد ايام بحول الله وقوته وهو شهر للتوبه والغفران يهمنا ان نقف في هذه الخطبه مع عباده التوبه وما يترتب على ذلك من احكام شرعيه تتعلق بحكم هذه العباده واول ما نبدا به فقه هذه الايه وهي ان التوبه تمثل عباده شرعيه يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى ان التوبه العبادات من ضمن العبادات يلزم الذي يريد ان يتعبد بهذه العباده ان يتعلم احكامها مثل ما يتعلم الصلاه قبل ان يصلي ومثل ما يتعلم الصيام قبل ان يصوم ويعلم كيف يصوم كذلك هو مكلف ان يعلم ان يعلم كيف يتوب يا الله سبحانه وتعالى باعتبار انها عباده من جنس العبادات وليس هناك خلاف والدليل أن نصر القرآن هذا إن الله عز وجل قال وتوبوا الأمر للمؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفي قل آية عند العلماء أن التوبة يتعبد بها المؤمن يالله يا سبحانه وتعالى يعني من, من الغبادة التي يتعبد بها المؤمن يتعبد بها المؤمن لله سبحانه وتعالى لانه الله قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون انت فاهم كلامي مما يدلك في فقه الايه على ان المؤمن ليس بكامل وانه يحتاج الى توبه من معاصي يفعلها لابد يعني لازم لابد ان نعتقد ان الخطاب لان الكافر ليس مخاطب اصلا يعني لو تاب الكافر من كل الذنوب فهو ليس بتائب الا الا ان يتوب من الكفر يلجمه حتى يكون مكلفا لو ان كافرا تاب من كل الذنوب كان يشرب الخمر وغيظني ويلعبوا ويلعب الميسر وواو واو وا الى اخره ده لو تاب من كل الذنوب وتركها هذا الانسان ليس بتايب لانه هو ليس بمؤمن اصلا وعنه لا يمكن ان ان ان تتقبل منه التوبه الا اذا ترك الكفر بالله سبحانه وتعالى فاذا ايها المؤمنون وبعدين ختمت الايه قال لعلكم تفلحون ولعل عند الله واجبا ليس للترجي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى انهما لعل في حق الله واجبه يعني بمعنى انكم اذا تبتم ايها المؤمنون الله سبحانه وتعالى فانكم من المفلحين مش لا احتمال تكون مفلح واحتمال تكون ما مفلح ليس عند الله عنده لعل واجبا فالمثاله بتاعت التوبه بتلزم من من من من يتوب بالذنب وما في مؤمن معصوم لابد ان نعرف هذا لانه اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان كده مخلف يتوب لانه ليس بمعصوم وكلف وخوطب المؤمن بان يتوب ها من ذنوب كثيره او من ذنب المهم هو ليس بمعصوم والنبي صلى الله عليه واله وسلم قرر هذا في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا في الترمذي قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كل بني ادم خطاء كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فايذا الكل يخطئ عشان كده بتيجي التوبه وهي الرجوع الى الله عز وجل ترك الذنوب ولا رجوع الله سبحانه وتعالى كما اتيكه كلامه لكن في هذا الموضوع ضلت قرايف كثيره جدا تمس اسلام ولا بد من الوقوف عندها لا والكشف عن زيفها لانه العبادات اهل السنه والجماعه الدين ده تقسم يا ناس وما كلهن واحد او تتخيل انه الامه كلها واحده ولا تكون ما عرف حاجه لانه في بعض من الناس ها يفهمون الاسلام مفهوم مغلوطا والله صحيح جماعات انحرفت عن شريعة الإسلام الجامعة ده تلقاء المساجد تعلمها تلقاء اتجاهات مختلفة صف الأول أنصار سنة بعده إخواء مسلمون بعده صوفية صوفية نخشب دية تسعينية مكاشفية كله شيعة كله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء يجي يا أخو مسلم تلاميذ حتى البنى المصري ودينا الضيئة والإسلام في العالم انت فاهم كلامي بقولك ديك والهومه دي, دي كلها كيان واحد وما في داعي تتكلم في جوعاد دي يوه ده مش شغال معاك انا دخلت الجماعه بتاعه اخوان المسلمين قبلك انا كنت فيها من بالتسعين في عام انت خشيت امتين انت فاهم كلامي ده بقولك كله واحد وما واحد في الفرق الاسلاميه من يستحل قتلك انت كمسلم والله تعالى الخوارج اخرجوا الطايمه تنتظر الافلام بس ويتكلم عنها اول طايمه خارج من الطوائف الاسلاميهنا فبنا بعث لي في حديث علي بن ابي طالب قال سوف قال انه سمع لنبا صلى الله عليه وسلم يقول سوف يكون اقوام ها في اخر الزمان تساؤل الاسنان تفاول الاحلام يقولون من قول خير البريه حافظ الاحاديث ها ويخرجون من الاسلام كخرس السهم بالرميه يقرؤون القران قال بيقرؤون الانجيل تقرؤون القران لا لا يجاوز الايمانهم حناجرهم انت فاهم كلامي حيث وجدتموهم فقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتله يوم القيامه واقتلوهم بقتلهم الحاكم طب تقتلوهم انت الخوارج ذات الناس الاجرام في المنهج الاسلامي الحكام هم الذين يقيمون الحدود ليس الجماعات المتطرفه انت فاهم لان الخوارج يقتلون امه الاسلاميين ومن الذي قتل إخواننا في مسجد الشيخة بزيد؟ الخليفي عليه لعنة الله ليبي من جماعة بن لادن جمع مع الجيء بتاع بن لادن والناس في صلاة الجمعة والله صحيح في صلاة الجمعة في يوم الجمعة وهم ركع سجد رشاهم تفتكر دائر منهم شيك قدوا شيك طائر قتلهم تقربا إلى الله يوم الجمعة صفاهم إذا أخوزنوا بل لك يا أخي الجماعة دي كلها لأ ما دام يقول لي لعل الله أفتكر ماهما في ذاكي تبا <تصفيق> لهذا الفكر تبا لهذه المفاهيم السيئة فيه, فيه له كلام في القرآن والله إذا دين لهنه في إيران و سيام رماض وخذا وحيبين في البلد دي دين لهنه في المنهج بتاعه عنده كلام في القرآن بتاعه ده. فقول لي إذا كنت نحن واحد نحن واحد قولك بقول لا اله الا الله يعني لو قال خلاص يعني اي قال كل من قال خلاص وا اصبح من اهلها انت فاهم اي شيء في كتاب الخبيني لما يتكلم في كتاب الحقوق الاسلاميه بينقول من الكافي الكليني مصادر الشيعة انه بقول ان لدينا مصحفا ده كلام الخبيني بنقوله من من اسياده ناس الخبيني الخريني ان لدينا مصحفا كشيعي يعني يسمى بمصحف فاطمه انت كمسلم بتعترف بالمصحف ده انت يا اخي يا مسلم بتعترف بمصحف فاطمه اقول لك ما بعترف طيب ده ما ده ما بررت ان لدينا مصحفا يسمى بمصحف فاطمه يفوق المصحف الذي في ايدي المسلمين اضعافا مضاعفه وليس فيه ايه واحده من الايات التي في مصحف المسلمين ده قرآن براو ده مسلم ده مسلم يا اخي يا مسلم ده مسلم ما عم بفهمصك يقول لك يا اخي يا اخي ما ما هتكلم ما تتشدد لا خلاص تعال انت جيب لنا دين وكله كذب ونفاق نرجع الموضوع بتانا ونناقش هذا الموضوع ونربط الاحداث ببعضها البعض علمت ذلك ام لم تعلم لكن لا نتزعلنا قبل تلتزم لك مع حركه مع جماعه اسلاميه تخش لك في ورطه اتعلم دينك عشان تكون ماشي صح لو ما يا هم مروح ولا بدك تاكل عيش هذا دا موضوع ثاني بدك دا تاكل عيش ها ما تاكلوا مش بتدين افغانشال عديل والله صح احسن تنشل تمشي المحطه دوسه تنشل لكن تاكل عيش بمنهج منحرف انقول لك اقول لك يا اخي ينبغي وهكذا ينبغي لا انا اشرح الحكايه انشوا كيف واديك ما هي او انا اقول لك حركه انت ت... انت انت بتحارب الدين مش بسلم فوف الموضوع بتاع الشيعة في ال... انا بتكلم على الطغى وما مش ينبغي الكلام بتاعنا ما مش ينبغي مناقش الاحداث برق. التوبه عند الشيعة الاثنا عشريه عندهم انه عندهم 12 امام معصوم معصومون واذا معصومون ده بيكروس ما بيحتاج لتوبه ولذلك قال الكليني و نقل ذلك الخميني في كتابه الحكومه الاسلاميه انت قراتوه لا كتاب تشكر ساكن بيقول ان من ضروريات مذهبنا وده نقل من كتاب الكافي للكليني ان من ضروريات مذهبنا بيقول ان لائمتنا الائمه ال12 في يقال ان الشيعي الاثنا عشريه مقام لا يبلغه رسول مرسل ولا ملك مقرب عندهم 12 امام معصومين ما بنط كل كله, كله. اللي هم ده, ده اللي تتصوروا الشيعي الاثنا عشريه ان الطائره ما يدخلوا عندهم مقام دخلها الم الخميني في الكتاب بتاعه نقلوا من الخميني تعال شيعة لا يعني لا لا يبلغوا ملك مقرب والملائكه الله قال لا اطعون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون والرسل حسبهم الله عز وجل الا عبادك منهم المخلصين فدل دخلوا ديل عشان كده اذا ديل ضلوا في مس التوب عشان كده ما رحتاج يتوب ما بحتاج يتوب ونحن عندنا اي مسلم بيغلط مؤمن بيغلط تحتاج ان تتوب بعدين ما اتكلم عن المعاصي ذاتها والتفصيل في هذا الله الصوفيه كشيعه تماما كمان هدم الحرف كالتصوف انت صوفي هاي. اذكر انك ماشي جنن ملتهم وعلى كيف انا انا بأ... انا باين لك الادله على طلعنا المنهج ومستعد انا اخشك وتجيب لي سياده طبعا انت دول مسكين ثاني يعني نفسي احاول اكم فيك بغله مخشيه دنيا جيب سيده ها وزعيمك انا بنخشف عملنا لقاء معاهم في اي محل عرسو رسمي شعبي خاص جدا كله ف عندهم في طبقات القادريه الشيخ لا يعصي لا زوجه والله قال توبوا الله يا ايها المبينون انا بسال بقى كل بني ادم خافوا خير خافوا التواضع كله ف بيحكوا قصص ونظمها احدهم شعرا طبعا مشيت بحرات الصوفيه والله كلت قصص في الف ليله وليله ما تلقاها امشي ابغصوا بغيري احكي لك قصص ابونا الشيخ طار طلع شنوه وكيلك الله امبارح فراو مرغه جت ورجعت ثاني وشرب البحر وكلام يحيرك لكن من ضمن الخرافات الموجوده في الكتب التصوفيه وهو من حجب منحرف فعلمت ذلك ام لم تعلمي اتفقت معنا ام لم تتفق هذه هذه سوله الله في خلقه في ناس على باطل في ناس على حق بيتكلم عن شيخ قالوا من كرامات الشيخ انه ذهب ليغتسل في البحر في البحر عشان يغتسل طبعا ده قبل المواسير تيجي في البيت وكده قبل الماسوره تيجي والدش وكده ما يغتسل في البحر عشان يغتسل فخلع ملابسه فلما خلع سرواله انت فاهم كلامي اا اختشى منه البحر فابتعد قام جاري فعي حتى لا يرى عوره الشيخ رضي الله عنه عن الشيخ وعلى البحر ما عارف <تصفيق> رضي الله عن الشيخ على البحر ما عارف لكن مجرد ما ابوك الشيخ طلع السروال بتاعه ده يستحمها البحر عشان ما نشوف العوره بتاعته جربعيد مش بعيد فين ده تفتكر يعني يستحموا وين اذا ابوك الشيخ ليه مستني وما جه هناك لحمه وطلع ثاني يمشي الساعه 200 في واحد من الملتمين مدحين نظمها شعرا والله صعب نظمها شعر مرات يدقوا فيك مقالب اطلع يجي الصفرا ويجي واحد يالفها ما اطلع شبخه واحد ينقش علانه كل قصه الثاني ها ينظمها شعرا الثالث ينظمها لحنا الرابع اداء بهاكده ولا ما قاعد تسمع القصايد انت قاعد دايما شبخه واحد بين بيرقص سنه قذوفه زي دي البحر جرى انت شفته يا حبيري من الله خلقك فتليه بحر بيجري خلى محله ها من الله خلق موسى عليه السلام موسى كان الله قال لا تكونوا كالذين عادوا موسى فبرأه الله بما قالوا انت قال ما قالوش يا جدعان انت تصدق الصوفيه ولا تصدق القران فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها الايه دي نزلت ونبعث لهم فسرها في, في البخاري قال لقد كان موسى حييا لا يغتسل امام الناس زمان طبعا الناس بيغتسلوا في الحمامات فموسى كنبي يعني اصل بعض الناس كلهم كلهم يا جماعه بخلوا احرايا كلهم يستحموا وموسى بخليهم بعد يفوتوا بعد يتاكد ما في زول بينزل يستحمى قال قال فادى موسى عليه السلام ها وقد قال عنه بنو اسرائيل بانه النين يا جماعه طبعا اسرائيل ما لهاش بتاع لولا قالوا موسى ده اقول لكم هو لا ما بيستحمى ما شاطح حلو ما ده خرف كان كده ما بيستحمى قدامنا عشان نشوف الذكوره بتاعته راوه يفوش قاعده ده الله باري يقطع الكلام في يوم ايام مزيبروا والله ما بيقول قلع السروال خد تر ملابس تحت حجر البحر ما انا قال له موسى عريان شل وابوك الشيخ ابوك الشيخ البحر قام جاري والبحر موسى موسى البحر البحر ما خيل من موسى تفهم كلامي فرتز على موسى فلما خرج اخذ الحجر ثوبه ها وجره حي قام جاري بالهجوم بتاع موسى جاري قال له كلمه سلم وهجري خلفه موسى يقول ثيابي حجر طبعا مال داريهم حتى رعابو اسرائيل موسى وعلم رجولته يا فهو مكتمل الرجوله وده ده ضرب الايه اصلا ده ادفوا الايه لا تكونوا كالذين ادوا موسى فبراه الله مما قال وكان عند الله وجيه اي ده قال البحر جامداري ده جام جام جام. نظمها شعرا المدح ده كلفه لجرا بعدين قال بما نشا واحد لحن قم قم خط ما عصى بالمزيقه جثا البحر منه اختشى جد الرسول ذو عايشه اللي قال رسول الله تتصلع له دخلوا به هذول يا هذول اللي قال بصاكه شنو اللي ما نشقط مع عصا قال من الله خلقوا الشيخ ده مما نشى ما, ما عاصى الله سبحانه وتعالى وهل انت رقيب عتيد حتى تعلم ان هذا لم يعصي الله وهل انت تخالف الكتاب والسنه على طلب بيبقى المساله الاولى في ونحن نناقش الحديث في مقام التوبه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون انه ايذ ذل عنده معصيه عشان ما سلم قلب ما من مؤمن الا وله ذنب ها ياتي 2000 بعد 2000 انت فاهم كلامي اي مؤمن قال لك يعني عنده ذنب فهمت ياتيه الفينا بعد الفينا فبينهم من يتوب ها ومنهم من يلقى الراب هذا الذنب ناس بيلاقوا بالله بهذا الذنب وناس بيتوبوا لاكيم بما سو بما سو الذنوب اصلا ما في ذول معصوم اذا عرفت ذلك هذه المساله الاولى واحناق الكلام في انه المؤمن ليس بمعصوم الكل يخطئ ونحتاج الى التوبه نتعبد بها كاين المساله الثانيه أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى قسمين بعضها يتاب منهم يتوب أصحاب الذنوب منها وبعض الذنوب لا يتاب منها على, على غنبة الظن وعلى على حكم الغالب والذنوب عند العلماء تنقسم إلى قسمين المعاصي عنه المعاصي تنقسم إلى جنوب إلى قسمين إلى شهوات والالى شبحان يعني اي ذل عاصي للعزه والجلال يحتاج الى ان يتوب والذنب ما يخرج من الاثنين دول اما ان تكون المعصيه شهوه كمايات الكلام في ذلك واما ان تكون المعصيه جنون شوفها ويختلف الحكم بين صاحب المعصيه التي تعلق بالشهوه وبالتالي والمعضل التعلق بشنو بشوفها نعود لمواصله الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا منه كل ثمن انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اهل وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى الدين الذنوب نقلت الى الى الى مرشد والكلام ده ذكره ابن القيم قال ان الامراض والزيوق كلها تسمى المعاصي امراض يعني الامراض تنقسم الى قسمين في الطب النبوي الكلام الى امراض ابدان والى امراض قلوب وامراض الابدان لا خلاف فيها بين العقلاء يعني البشر كلهم يتفقون على على وجود هذه الامراض واثباتها ده طبعا معروف اللي هو امراض الابدان عندك بالاريا ها عندك تيفود الى اخره الناس عارفينها ودواها دواها اللي هو الطب التجريبي نبدا بالدواء بالطب التجريبي عندك ملاريا حمى للطبيب شغلته وعلى هذا قسم لكن الامراض الثانيه اللي هي, هي امراض القلوب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرحبا ودي الادويه بتاعتها ادويه الهيه تجدها عند اطباء القلوب عشان كده الدعاه اطباء قلوب الناس اللي بيعملوا في عقل الدعوه ده طبيب لا كمان متربيين قال له طبيب طبيب على ايه عندي وجع بظهر عده. يا دكتورته ولا والله لا طبيب بتاع قلوب طبعا دي وجع قلب هارد ولا لا طبيب ثاني اه تخرب هم يجيب له طبيب بنات طبيب زي ما اقول لك اطر رسل اطباء قلوب لدينا في امراض ما المرض ما كله ما المرض ما كله مرض حسي واصوب الطبيب بدراي الامراض ففي امراض قلوب في قلوب مرض دي الايه دليل على انه عشان كده ما قال فهذه القلوب لما تمرض العلماء قسموا امراض القلوب الى قسمين غالبا امراض شهوه ودليل هذا القسم قول تعالى فلا تخضعنا بالقول فيصبع الذي في قلبه مرض مرض بتاع شهوه زي زينه مرض فهمته وشرب خمر ده مرض بتاع شهوه فهمته تنشل ده مرض بتاع لأنه شهوه لان مش شهوه المال تلعب ومارته هرت الجماعه كد ومرته كبير مرض بتاع بتعمل شهوه انت فاهم كلامي تضرب الكاس مرض بتاع شهوه وعلى هذا قسم ده دليل الايه دي اسطره الاحلام وهذه الامراض بيقول لك اصحابها يتوبون بيطوبوا في الغلط لانه اصلا هم عارفين نفسهم مرضانيين عشان كده تلقى الناس كثار رجعوا في الدنيا دي وتلقى تلقى واحد عمره كدريب ل 40 سنه بتاع كاس 60 سنه يقول لك يا اخي كبيرنا وقعنا الله طاب علينا طب لانه عارف الشغلانه غلط وقال لنفسه اخانجيه التوبه بتكون يعني مراهداه في اي لحظه بيتوب نشال بيتوب جمهورتي بيتوب بياكل ربا بيتوب يمارس الزنا بيتوب لانه عارف نفسه وما ما بغلط يعني اصل ما بتوب مع غلب لما تهدي حتى كان جوا في سكره تكلمنا عن الخمر والله اشكرك مشكران اشكرك اقول لك يلحقني اقول لك دول الفاته مولانا يلحقني قاعدين يجونا في الجامعه دي سكره اقول لك الدين الفاتح وبصلي وبقول لك انا ودني شعلخين وعارفه عيان ما بسمع على غلبه نشال ما حصل اليوم تكلمنا عن النشل فينا نشال شغل انت طلع لي لانه عارف نفسك انت عارف كده. عارف متو النشل ده ده بيطو بيطو بيطو القسم الثاني ده هو تربته صعبه وده المرضان مرض بتاع شو اسمه واللي قال فيه والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامام احمد بن حنبل باسناد صحيح وفي الطبراني من روايه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حجب التوبه عن صاحب البدعه انت فاهم كلامنا قالوا صعب جدا بتاع البدعه ده ده مرضوا المرض بتاع بتاع شبه بثبيش الدين وهو يراه يرى نفسه انه على هدى بمارسه المعصيه علنه على هدى صاحب البدعه ودليل هذا الخزم كما قال فاما الذين في قلوبهم زيغ ده ده مرض اسمه مرض بتاع بتاع, بتاع, بتاع شوفه ان واحد ياخد له طريق هو يوديه جهنم يطيع ويمثل مشاقه لحد يقلل القران وبنشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصي جنهم وساءت مصيره ده ماشي ويرى نفسه انه على هدى ماشي له طريق حد يلحق انا راح اسلم عشان كده لما تقول لي تقول لك انا هتو أتوب ليشنو؟ أنا بشاب ليف لخامنا يا مولانا؟ لا، حصل شفتني ذا ليل؟ لا، حصل شفتني أكل تليل حق ذول؟ لا، طيب أتوب من شنو؟ طوب من الطريق بالتعصب هيدا قليلا؟ أتوب من الدين؟ <توب من> دين دي شنو يا أخي أنت مستاهب لك وكان دين، أنا بقول لك توب منه؟ ده إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ لست منهم في شيء ده طريق الخطر إنه واحد تلقاه تلجاو... الآن دلجا تلقى جماعة تلقاه دلجاو... ما يشير بدع رسوله كان يقول إياك مهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وخلطه في النقل واحد تلقاه يذكر والله صحيح أميز زي ما شكت لواحد حبيب بتاع شهتها على عقيد ظلمة دعني فطور جابل من فريسه لقيته ماسك ليه أوراد قلت يا جلابه خال الكلام له قال ليه لا لا دي أوراد <تصفيق> أدرينا الشيخ أربعمائة وخمسين وآها متلمة عندها رجل قال ليه أربعمائة وخمسين قال ليه أبعطل بزيدني كله برة بزيد أخو سكر بزيده كمان كانت قال ليه ١٥٥ الأضافة ليه يطفلك كينو ده ما بيجا مشرع يطفلك ساكن بيدا ببيتك دي تشك إنت يطفلك الشيخ مسلم عقلك يا عطل لكن إذا كانت جنابه تحل كافة مع التانين إنت أبعطيك أربعان من فوق ولا, ولا كيف إذا كانت ما بقى فهم الحاصل و واذا غنج وجهه ما كنت بقول قدام احتمال كاني سامعني كلام فارغ لكن انا كنت معونها على هي نوع عليه ووافق فقط الحجه ما فعله تفهمت كلامي واحد تلقى شغال تفتكر ده يعني اتوب دور شغال الليل برد سبعه عطله الليل برد يقول لك نام نسكوا في الله الليل برد يا ناسه اللالو بدور كاسه والناس والله ما عارف معلم انا غدا اذا عارف معلم انت اوريه هو دي اكتب لك بقى كم حسن دي دي جنود اين ولك بنذكر يا زوان انت بتذكر ده انت تذكر لك في الى البرد وناس ما معروفين وين وبعدين محلة ومن تبعت وين ايدي ايدي, ايدي. ويقول لك لا لا ولا انت مش هدين يا اخي قدم لكي دليل ان انت ذكر الله قال فاذكروني اشكركم تذكروني تذكر الله الله هنا فيه ما فيه الرسول فيه لا طيب دي بتعين بلاديهم والله في ذات الكوسر فالقصيدة اه ظاهره اللي بعيط يا دي الى ضامته الى اخره كما ترى الناس حاضر الحج ايوه قصيده بتاعه ابوك الشيخ في تلت ناديهم ابوك الشيخ الذي احلكه الله وراح العباده من منه انت فاهم كلهم طريط فدن امه الاسلام واضاعوا دين الاسلام هؤلاء الذين تنتسبون الى الفيك الصوفي بعد ناديهم في تلت ابوك الشيخ رد سلام ديتك ان ربك لبالمرصاد خلوق تايه بتفرط سايق ها في الثلث ناديع ناديوم في الثلث قال ترادي الجماعديل وفي الثلث الرسول قال لا دوله في الثلث الاخير من الليل انت بينه يا تصدق الشيخ ولا تصدق الرسول في حديث الامام مسلم ان سيدنا محمد قال ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فاستجيب له هل مستغفر فاغفر له حتى يضيء الفجر في التلت الاخيرنا لا رسول قال لك نادي الله اذا كنت تقول انا قال لك في التلت الاخيرنا هيهم تقوم بالليل تقول يا فتيكه يا سروال ابشر اب ابنين طوال كلو اسماء ما انزل الله بهم سلطان تلحقون او تغزاونا والله صحيح شرك على طوالي ومن اضل من ما ادى من دوله دوله خلون باء من تعالوا والخلف بعدهم ومن اضل بما ادى من دوله ما الله يستجيب له, له الى يوم القيامه وهم هم دعاين غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعضاتهم كافرين فيدعوا بالشرك في الثلاث نهاديهم المزيجة جوموا صيح لهم المزيجة أبدا منهم ومليهم المزيجة خلي الحمال عليهم بعد يشرك بالله شرك يقولوا لك ربنا تقبل منا أنك أنت السبيل العلم <تصفيق> يتقبل منا في شراك أنت ما ينوم في مغت لكن إذا كنت أردت شرك يقول لك أنت سنة أنا السنة ذاته انت بتلعبوا شنو ده دين القرانه قال ده كيرت بلا حاجه والله صح واحد يصفر تراب بيمشي سوق بره دوله ميس اصله ده ذكر ها يمشي سوق بره توفته يمشي جمعه بعدين حمدانجيله طالع على صوفيه دول ميس يعمل له تابوت ما في حاجه ثاني تابوت بقطيفه ويعمل له طبل ومفتاح وثانيه طبل ومفتاح ها ويرش له الصباح يفتح الدكان من الصباح يفتح ويش الفجه بتاعت ابو الشيخ يجوشوا الفاكهه يرش عليكها ويبخيرك خلنه تفكرنا رضوان انتو قالوا بعدين تعرف وبس طلبوا الصحه ويجوا جماعه سياتو نابسياتو وويجوا تعرف كلهم على درجه والله صحيح الناس البلبل دي تاكل مزيل بلم وناس عتال ساكت دهني ياكلوا عيش وجماعه دهي يقرصوا النسوان وجماعه دهي بيعوا الشاي اه باسم جماعه دول كاس ساده وناس كمكمك والجوطة قائمة قتلوا قتلوا قتلوا قتلوا ويجي دواسكة ويجي دواسكة ويجي دواسكة ويجي دواسكة فضل فضل ننت أميح شوية ما هذا الظوال عنده عربية وقفها هناك من هنا وقفها جروشه تقيلة أبين انت عبد؟ جاه ايه اقلم لها يبتلك يا جنابك ده أنت تزول ابوك الشيخ ابوك الشيخ <تصفيق> ابوك الشيخ مستشفة يزول روش تبينو في المقام افتح لك افتح مخ ها ميت ها بيعمله طبل ومفتاح والمنخ يهمه في الجلاق ده يا زول ده خطير وكان خطير تطبل شيء ومفتاح في جيبك بس كنت بعرف كان ده خطير تطبل شيء ومفتاح في جيبك ما كان له ايدك ودخنك معاه ما اخدت قروشه ابو الشيخ عندك حاجة آه آه آه عنده حاجه خلهملك قال لك عنده يا بار ابو الشيخ قال لك عنده وجع بار واذا تصدق وده فقره يعني ده كنت خليهن ان ظهرك انت وجعتك انت عندك ضهر موجع ده طلع لي اذانه بس اتحدى طلع لي ضفره بس في حاجه ما في حاجه شر وثانيه طب ولا انتو ولا كنتوا يا بيه مكتوب لي بالحاجات هاي لها. دي عايب ابن وام بها الهن دي وثانيه وما عندك على دليل اقنعني بالراي العقل منطق بتاع العقل اقنعني بنصري بهذا لو بيعمل حاجه كان نقول بلا وهي واحد بيكرر من التلفزيون لقتهه على طاره ده يجيبون في حلل البريق والبرامج التلفزيونيه ولكم بلدنا دي طبعا السودان الحمد لله مليان بالصالحين مليتوا انت مليتوا وربيته كيف انت مليان عيون ده مليان بالصالحين وبحمد الله محروس بهؤلاء الصالحين وثمن قوات المسلحه مشت وين اذا كانوا حاسين اننا ده إن احنا مهططنا اصلا حاسون ناس ميتين ونحن بابنا ده المكان سليم ده ما كويس احنا زغلها لكن كيف بترتضي ان تقوم الله العام عشان كده اللي يصعب جدا يتوبوا اصحاب البدعه صعب جدا في الغالب بموت على على الشرك بتاعه ده وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه عن صاحب البدعه ده ده قالوا على حكم الغلب لكن التوبه الله بيقبلها حتى ان لو صاحب البدعه تاب الله بيقبلها. لكن في الغالب ده له معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه عن صاحب البدعه في الغالب انه ما يتوب لكن لو تاب الله بيقبل توبته وكذاب خسرون ولذلك قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اي جريمه الله بيقبلها طول صايره اي جريمه المنطلق الجميع قالوا اي ذنب لا بيقبلته لو كنت كافر قلت الله نافي شو بتعمل السبع وديمتك ما يقولون تطط شفتوا الجميع دي ابن عباس قال هذه ارجى ايه في كتاب الله ارجى ايه في كتاب الله باعتبار انه الله عنده جمل ما استثنى ذنب قال بقى بيتهم وقال الجميع كافر والحد بتاع بتاع سيدنا بتاع بيز التوبته الله يغفر لك كتل كتله الله يغفر لك لانه رحمه وعد بس انت كبتتوب لكن كبتتوب وعشان كده جاءت اللغات تتحدث عن فضلي التائبين وعن فضل التوبه وجات نسوسه تكلم عن اناس اسرفوا في المعاصي وقبل الله عذره توبتهم اما عن القران الكريم فلقوله تعالى من سوره البقره ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويكفي يعني فضل بالنسبه ل من يتعبد ذاته وجلب التوبه يكفيه في الفضل انه الله بحبه يكون بتاع معاصي ها مبتمع ويتوب الله يحبه بعد الزنوب التي فعلها مهما كان إن الله يحبه وفيه إزباع صفر لا تليقه جلاله يحبه التوابين أنه يتوبه لأن الله تحبه من شديد والله يصحيح أجلت لدى أنه تبادل بالتوبة ما دام الله تحبك بعد, بعد الزنوب تعتك أو دام الله تخليك إنك لا تحتاج إلا الله عز وجل لأنه هو صلماتك للأمر بيد الأمور إنه في النهاية الشقاء بتاعك والسعادة إن الله عز وجل يقول ما في بني آدم يزعدك يا لا يمكن أن يأكل لك لغمة كثرة و يمكن أن يأكل لك لكن يقول شك ساكل الأمر عند الله عز وجل إذا أنت فعلت المعصية لست بمحتاج إلى, إلى وسطها الجماعة الصوفية وهم الأمة الإسلامية على أن الشيخ ده إذا أنت تحورت له لا تحتاجه لك توب ذاته وتحتاجه وإذا أنت في جاهه ممكن خارجك طوالب والله صحيح و الكلام ذا كتبه كتبه و صدقه الناس اقرا كتاب قطرات من بحور الطريقه الثمانيه طب الطريقه الثمانيه بيقول هالكاتب ها في صفحه 3 قال ابونا الشيخ قول صحيح لا قران عليه من دخل طريقتنا او اكل طعامنا اخلنا والجن قال هي اللي طلع فاضل يدخل بقى لازم تحكي لابوك الجنه دي قال البيا كل لهم عنده الكلام ده في اللي صدقوه من اكل طعامنا عشان كده قلت لك يا جماعه هسا تلقاوا في جماعه طوام مساكين اصلا مندل طاكههم فلسه تلقيتها قاعد فيه عند الشهر ياكل في العصيده وبسوق الليل بسوق الليل تسوق الليل تودي واني ها لا تلاقي قاعد ياكل في عصيده لانه ما عنده شغل ضاغط له الامور لكن بتستغرب في الناس اللي عندها العمارات انه تبع طوابق في المهندسين في غيرها وعربته بعيد ويجي كبتلمع عنها زي دغ ياكل طب تفتكر بياكل ايه ده مفلس لا تقول له ده يأكل في المعنى على التالى دين وثانين عليك اللعصة تبوي الشيخ دي ما أحلى من الحمام أسهده ما كذب في عصيدة على الحمام لكن ما يبليسه أعمل لأنه أبو الشيخ قال له تأكل لك ما بتدخل الجنة قضوا عليهم دقوا في مقلب وصدق وكما ومش... القرع قال وخلي الحمال عليهم خلي الحمال عليهم أي جريبة تخلى على الشيخ بخلق منه كله كذب, كذب. تلفيط تلبيط للحق الباطن فناس صدقوا الكلام دا. انت فاهم كلامي؟ فانتوا ابو ركان ده لازم اكيد هنمشي انت لو تاكيد وقت قدام مشيت تدفع لي الشها الله يزك 20 ده تقول له لا انت تديه قروشك وخلينا ديل ما واصلين يا اخي يعني زي ما عارف بنوسخ ناس موصخين ده, ده هو وسخ منا ده هو ده بيأكل حق اللي بيكون انضف من منك كله انت ده اللي بتديه 20 وداك بده 20 وما اشتغل معاه تفتكر ان صالح في صالح حتى انه انت اللي بتديه احسن منه لا اقول لك لا دار واصلين وركب من وين لا انت عشان يصل واصل ماجي من ها لكن لما يقول الانسان في ضلال كل من كان في الضلاله فليندبده الرحمن يهدى حتى اذا روما وعدون اما العذابه واما الساعه فسيعلمون من هو شرب مكانه والاضعف فانت محتاج يا الله زجلا انت فاهم كلامي حديث ابي هريره مهما كنت مجرما ما محتاج لشيخ فريق ولا كده انت ما اجرمت في حق الله ارجع لصاحب القضيه هنا بهريض لله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى هو حديث قدسي روي عن الرب جل جلاله قال الله تعالى لقد انبعض عبدي ذنبا والعبد ده انت تكون انا انت انت انا كله ندخل فيه لقد اذنب عبدي ذنبا كلنا عبيد الله لقد اذنب عبدي ذنبا ماذا فعل هذا العبد ما اذنب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ربك في ذنبه الا ده تكون زي ده ليه نوصل المطلوب قدام ده اهو عشان الحكايه دي فاذا اذنب العبد وقال رب اغفر لي ذنبي قال الله تعالى لقد اذنب عبده وعلم ان له رب يغفر الذنوب قد غفرت لك غفرت لك قال ثم عاد فاذنب ثاني رجع ثاني يعني دول ما برات اختسال المغفره والله يقبل وثاني لاء وبرضه عندك رب رحيم فقال رب اغفر لي ذنبي رجعت ثاني فقال الله تعالى لقد اذنب عبدي وعلم ان له ربًا يغفر الذنوب قد غفرت لك ثاني غفر له انما تنقل ثم عاد فاعثم فقال ربي اغفر لي ذنبي فقال الله تعالى لقد اذنب عبدي وعلم ان له ربًا يغفر الذنوب قد غفرت لك ثم عاد فاعثم ثاني فقال ربي اغفر لي ذنبا يقول تعالى يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك ما دمت تستغفرني وتتوب فانا اغفر لك المهم ترجع الى الله سبحانه وتعالى وما تتعاضر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى وان كانت كثيره وانا اختم حديثي وان كان الكلام يطول في فقه التوبه بحديث اخرجه الامام مسلم من روايه ابي سعيد الخدري عشان ما تتعاضر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى وانت ما محتاج لاي بني ادم في باب التعرض مع علاقتك بالله ما محتاج لبني ادم اصلا اطلاقا اربط علاقتك مع الله عز وجل وتاكد انه مهما كنت انت عاصله في بابك وبتطلبي بيخليك نظيف ترجع له بس انت ترجع له كيف فيقول ابو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم كان والقصه دي قصه واقعيه من صميم الواقع ليست من باب الاساطير وتخلصوا تخلصوا من احكام شرعيه عند العرب في الحديث يعني قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا تفتكر ده في مجرم يعني زي ده تركته اللي هو 92 تدعي تدعي الرغبه عشان كده يتعامل مع مع مع, مع مع مع الله عز وجل ما بتتعامل بمنطق العقل ها تتعامل مع الله عز وجل ما زي البشر تخصي في في حق الله و و وتتوب وتصفي حق البشر وتعتذر علامه بيختار التببر لو لو اذا انت لو دعلتني وجيت اعتذرت المره الاولى معلش يا اخي نادر معلش يا اخي معلش انا زلك مقبلك ثاني معلش يا اخي برضو ثاني يا اخي والله ثاني ما اخلف انا ما اخلف يا اخي تعالى ثاني لا دار سوفك لكن مع الله سبحانه وتعالى ما معضم الذنوب دقه لو 99 نفس بعدين برضو الامال بالخواتيم برضو ان الانسان مهما كان مجرم انت في النهايه اذا تاب التوبه تجب وما قبلها وما ترجع لورا ده بعد ده استفي في الحكم لو في دوله قالوا قاتل له بتجعل اثل لو في واحد قاتل له واحد في البلد دي وتاب المجتمع كله ينظر له ينظره له ده حتى لو ده ورا تقبل كده قاتل له واحد <تصفيق> وما ادو قاتل له واحد لا قيمه دهفع انتوبه سواء له في انت قاتل له بتجعل وتزع 90 واحد لكن الله فقال له عسى الله فسال عن اعلم اهل الامر ما برضو ان ضمير بنه وعارف رب توحيد بتلاقي الرب ده انت قالوا باخد طريقه فسال عن اراد ان يتوب ده دار يتوب بعد التذع و تدعير الرقبه دي دار يتوب لله عز وجل فسال عن اعلم اهل الامر سال الجماعه سال الراي العام في الحل بتاعته كده ولا ما عارف ايه اكبر عالم قال فدل على على راهب البزعل كله داير اكبر عالم يقول لك اكبر عالم مين ابون العارض بالله الشيخ افتيكا البزعلوا من كنت يدل له <تصفيق> على واحد ما تقله له لومه والله بيدل على عالم كله على واحد مفلفله عليه فرن وشغال قاعد جوا يقول الشيخ مطبل ويقول الشيخ نهايم ويقول الشيخ عنده هيلوله شغال له مع واحد فدل على رجل راهب وبعدين ده يوريك انه يشفق الحديث ان الناس يجهلون بالعالم جهل الناس بالعالم دي مشكله الان والعالم لما يبقى ليس المعروف بيبقى معناه باب العلم ان سد بعدها لما العالم يكون مجهول ها الغفير يعرف العالم ما يعرف بتبقى المساله صعبه جدا المعالجه تبقي صعبه جدا فده المبزى كله اه والله شيخ فلان اكبر عالم ولا شيخ هسه في البلد دي سالته عن رجال الدين مالهم رجال دين اقول لك هم اهل الطروق الصوفيه عليهم رضوان الله هم الناس اللي جاوا الاسلام في البلد اسمي سمي ما انت اللي اعرفك انت بتعرف تاريخ الاسلام ابتدت يومين في منخر عبد الله دومش امر أم يا جماعه التصوف عند صوفيه ذاته في التاريخ تاريخ الصوفيه دخل التصوف غريب ها في مملكه عبد الله دنجس وعماره جماعه مملكه عبد الله كان البلد دي في اكتابه سنه زي شغلنا ده الصحابه دخلوا الدين ده نظيف كانوا دخلوه لما نشروا فتحوا الحبشه البلد دي كانت تابعه للحبشه وكانت تسمى بلغه الحبشه التنهسه وكان راس ارض السود كان تبع واحده قبل التقسيم الجغرافي الانجليزي الصحابه دخلوا الاسلام لغايه ما دخلوا الاسلام في السودان هو قعد فتره طويله جوه ناسه من عبد الله الدندس وعمار جماعه اضرب بعدين دخل التصوف ده قريب العادي بتاعه ده, ده معلومه تاريخيه متفق عليها فجاء بعد ذاك تاج الدين البغاري ودخل الطريقه القادريه وجاء بعد ذاك عبد الكريم السمانه هذا منه ابو الطيب بشير ودخل الطريقه السمانيه وبعد ذاك جاعي المغربي عن طريقه الغرب ودخل الطريقه التجانيه وبعد ذاك الشعبه الطرق قادريه قادريا مقاسبريط قادريا مخاشيه قادريا اركيه قادريا كباشيه وعلى هذا لكن فعلى كل حال الكلام اللي خدته من حساباتي ف ان النوع دول على رجل الراهب الان زي المتاوله لما رجع المجتمع رجع دول ذاك لرجل راهب قالوا اكبر عالم وقال له لا ده وده دول جاهله هو صح عنده لا نوفا صح عنده دراموكا صح عنده قصيد كتير تعال حرتي سنتي ما هو الفجل وما هو البامبي صح بيجيبوه حيرانوا في التلفزيون لكن ما عنده حل مهما ديننا قال انه عشان لفعته فدل على رجل راهب فاتاه دارتوه قال له عنده حاجه دار ارفع كام توبه فقال بانه قتل 99 نفسا فهل من توبه يا غلام ولا لا سلام عليكم اهلا وسهلا والصفوق لي ايوه قال له انت عالم كبير مرحب في الحقيقة يا مولانا انا قتلت ليت زعوا تزعين رقبها دانتو في طريقة دا قال مرعون تزعوا تزعين رقبها ما بيزوبها مولانا قد بدش على الكتاب ولا حاجة لا انا بابا. اروف زعوا تزعين يعويرهم الرسول قال فقتله فاكمل بهم يا شكرا جزيعا للزولداء قال انا مبسوط منه خالص الزولداء بقر الحديث ده ماتبسط خالص وذلك عم بيقوم بيعد له ساكت ده ما, ما بيفهم ما دول دول بليد ما ما عنده علم دول قال لك كتل 93 نفس كان بتفهم ساكت تفتكر ده معقول يكون جايب ايدين سايح كتل كتل اقل شيء تكون شايل لبصونه اقل حاجه ما دول دول خدتهوا ما يجوا يكونوا سايح ده اذا ما شايل ذكيه اقل شيء تكون شايل لغر جور كده فبنضم معهم وكان يعمل حساب نفسه يقول له يا اخي خد هذا الزول ثاني حيخرج ما يهضمه اخي ما ما بيفهم مستعجل كيف يقول لك أن تزال عبتها ثلاثة أي واحد ده ده مين أننا نحن أتأل أي واحد من الصبيض علم الصلصون دير ركبين دير أهل النار قل عين دير أهل المصطفى من في عنام طوالب دير أهل المصطفى دير أهل المصطفى ما جاهد منها قال لا أجد لك توبة فقتله فأكمل بهم شكرا جزيلا فعدك ثم سأل عن أعلم أهل العرم قال مشتان وسأل رجع قال يا أخوان قلت لنزول داك عالم لا عالم ولا حاج ق ما انا جالس عليك حجب الرهون وعنده شغف يا الله عنده وجل المره الثانيه اللي قال له دول عادل فدل على العاهر المره الثانيه قال له لقينا اسم حميد قال له. ده هذه اخي فلان الفلان وده فعلا كان عالم فدل على رجل عالم وفعلا العالم ما زي الرايب الرايب ده ما دول بالتحسيب حسان ما بتاخذ منه معلومات معلش ده قرص بيرجفك اشيل الذكره هي ذكر لكن حلال حرام دي ما لها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 ياو قال له والله والصبوك لينكم ففي الحقيقه انا قتلت لي 100 نفر وفيهم واحد ما والله والله انا برضه تاب توبه باف ففي توبه بقى كانوا يقولوا العالم قال له ما ونيحوا بينك وبين الله قال انت ده هتتوب لملوك لبني ادم قال له الله قال له اعتا بينك وبين الله ما في حاجه يا واحد الله ده ده ربي حاجه ونيحوا له بينك وبين الله لكن ادوا بعض التوجيهات قال له انطلق من الارض التي انت فيها فهنا ارض سوء وفعلا ارض سوء لانه كان ارض بتاع صالحين معقول الكروت دي تعمل الرغبه وما يكترو لو معناها كلهم كانوا كتالين كتله غير اللي كان من لو صالحين من نفس واحد كان كتالوه طالع عشان كده استدل العلماء ان الانسان اراد ان يتوب يفارق اصدقاء السوء يعني انك لازم تجيب معاون العرقي ها الخمره ده انت توب هاي لازم تفارقهم لا غير تقول له والله يا اخي يا صباني قبل 40 سنه يلا اخواننا طبعا الحمد لله تربت امبارح لكن عريقهم ده وشهم يقول لي لا شاي ساده بخلوك يقول لك يا ساده بلا تخلي الظريف ده الظريف ده تخليه يا اخي يخشوك يخشوك لان فرصونا في النهايه بيقول لك حسبه بتلدع ثاني عشان كده انت فارقهم عمر بن الخطاب لما تاب من الاسلام قال والله ما ترك لي الاسلام صديقا واحدا قال يوم دخلت الاسلام كفرتك لانه ده ترجعوك اذا ما باركتهم رجعوك الشله الوسخه تاع الذلوم الا الفارغه عشان ودليل هذا يخرج مع الارض التي انت فيها في نار السوء وانطلق الارض كذا وكذا تجد فيها اناسا صالحين يعبدون الله في افضل ما وفي دليل على انك انت لما تفرغ الاشرار تجري الاخيار براقم ما تقدر ان الدين دارت لندين تاع جماعتك الانسان مدني بالطبع ده تمشي دليل اهي عشان تكون انت ثابت اهي خليك مع الناس لا براك كده لا يا مثل يا غير ولا كلام لكن براك كده افضلنا لانه الشيطان بردان انه الشيطان مع الواحد وهم الاثنين ابعد فمن اراد بلوحه الجنه فيلزم الجماعه الجماعه هم الناس المسكين عديد تكون واحد من الافراد بتاعهم انت فاهم تسير معاهم وتتبع سبيلها من انابي يليه ثم يليه مرجعكم فونبئكم بما كنتم تعملون فذهب الرجل وامتسل أمر العالم ولكن في الطريق ما قال فلما نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة إن قد جاء بقلبه تائما مبع الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خير القر فأرسل الله إليه ملكا في سورة آدمي كما قال ابن سلم فقال قيسه ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أقرب فهو له ففقات الارض فيده اقرب الى الارض التي اراد بشبر فقبضت روحه ملائكه الرحمه على كل حال عشان نفصل في الايه وتورى لنا جميعا ايها المؤمنون وما تالق من احكام المنبر الجمع لا تزال لكن ما ذكر يكفي لمن كان له قلب او الفت 27 صلى الله عليه محمد ورسوله اقبل الصلاه